بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك كما اعظمك رحمك إنها الشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ومن هو من وحي العلماء. كان بيقرأ الحشوي الحسين. ويوعود بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين الله. وعيدكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين الله. <تصفيق> ما في لما في الصدور فالله خير حافظا إلى كل مهموم إلى كل مظهور إلى كل مسهور ومنسوس ومعيوم إلى كل مريم كما أن نفس الخبيث في العقدة يؤثر سحرا بإذن المولى كذلك نفس الصالح بالقرآن يؤثر نورا وشفاءا وعافية بإذن المولى جل جل يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيخ نزف لقلوبكم الرقية الشرعية الشرعية بصوت القارئ سعود الفايز. يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين الضفية الشرعية الروقية الشرعية وبشر الصابرين الذين اذا اذا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 ومن وحي العلماء الله سبحانه شرع على أسباب وأمر بها وأمر بالتوكل ولا منافات بين هذا وهذا المؤمن يتوكل ويعمل بالأسباب فالتوكل لا يمنع الأسباب والأسباب لا يمنع بالتوكل وإنما المصيبة هي يتوكل ويدع الأسباب أو يعمل بالأسباب ويدع التوقف والواجب الجنع بينهما وثقة بالله والاعتماد على الله والإيمان بأنه مسبب الأسباب وأن كل شيء بيده جل وعلا فمن حفظه الله هو المحفوظ ومن أرد الله به شيء أن نزل به ذلك الشيء والكوة لكن العب عليه يخذ الأسباب يا مغيث الغايثين ويا مجيب السائلين اللهم رب الناس أذيب الباس وشف عنك الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقام الرقية الشرعية الركية الشرعية ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظ ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وصحبه ولهذا يقول النبي صلى الله عليه نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 أولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه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 وملائكتي وكتبي ورسلي لا نفرق بين أحد من رسلي وقالوا, وقالوا سمعنا وأطعنا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 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا نا على القوم الكافرين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجك كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعدي ما لكم كفارا حسدا من عياد يوفس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 وفجرنا فيها من العيون كم تركوا من جنات وعيون وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فيهما عينان تجريان فيهما عينان من الضاختان مثلهم كمثل الذي استوقت نارا فلما أضاع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 لا كي فلا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 البصر وما طغى، ثم ارجع البصر كرتين، يا قلب إليك البصر خاسئا خاسئ وهو حسير، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونه. قال إنه يقول. إنها بقرة صفراء, صفراء فاقع لونها تسر الناظرين, تسر الناظرين وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون هذا ذا خلق الله هذا خلق الله فاروني ما ذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين فتبارك الله فتبارك الله, فتبارك الله أحسن الخالقين والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فِي سواه أفبنعمة الله يجحدون وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أُفُوسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا وَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يُمْكِفُونَ فَلَم ما سمعت بما كريهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وأتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج علينا فلما رأينه أكبرنا أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله حاشا لله ما هذا بشر حاشا لله ما هذا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 بِي مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ما مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا ينفع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 فغلبوه نالك فغلبوه نالك وقلبو صاغدين وألقى السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال موسى تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون لقالون سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما وإما أن يكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إلي من سحرهم, من سحرهم أنها تسع فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك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 فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدهم قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون يوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الياس وقال اولياؤهم من الانس ربنا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها لا مشاء الله إن ربك حكيم عليم الخبيثات للخبثين والخبثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبررون مما يقولون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 إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقدفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطال السماوات والأرض فانفذوا لا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواض من نار من من نار ونحاس فلا تنتصيران يرسل عليكما شواض من نار من نار ونحاس فلا تنتصيران بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن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 إنه على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن، فزادوا مرهاقا، فالله خير حافظا، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وجعلنا من بين أيدي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 الخوف والجوع ونقص من الأموال والأوفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم صيبات قالوا إنا لله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المسلمين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 وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل فالقلب بنعمه من الله وفامل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون فلا تخافوهم وخافون إن كنتم Hello. No. الغم ونجيناه من الغم وكذلك نوجي المؤمنين وزكريا إذ نادى رَبَّهُ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 Subhanak ma aghzamak, Subhanak ma rahamak, Subhanak ma al-tafak, Subhanak ma akramak, Subhanak. ماك على من عصاك وما قربك من من دعاك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك لا إله إلا الله ما مشى في السماوات والأراضين ودرج ولا إله إلا الله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 من شر ما تجدون وتحاذرون اعيذكم بعزه الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون اعيذكم بعزه الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون اعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق اعيذكم بكلمات لا اله الله من كل شيطان وهام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 وعيدكم بالله العلي العظيم من شر كل لبس ولمس ومن شر خادم السحر والحارس وعيدكم بالله العلي العظيم من نزغات الشياطين وجنودهم وأعوانهم وعيدكم بالله العلي العظيم من شر الحاقدين ومن شر الحاسدين ومن شر العائلين ومن شر الناظرين ومن شر الساحرين والشياطين بسم الله يرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل ذي نفسنا وعيني حاسدنا الله يشفيكم بسم الله يرقيكم من كل داء يؤذيكم ومن كل بلاء يؤذيكم ومن كل شر وشقاء يشقي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 ومن الأسقاب ومن الكوابيس ومن مزعجات الأحلام اللهم أبط العين المعجبة نظرت وما باركت اللهم أبط الأثر عين معجبة نظرت وما ذكرت أو حاسدة تتمنى زوال النعم أصابت في جماعة رجال أو نساء اللهم أبط الأثر عين أصابت عقلا فبلد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 اللهم بطل سحر التفريق بين الزوجين بالقلوب والأجساد اللهم بطل سحر التفريق بين الأبناء وآبائهم أو سحر التفريق بين الأبناء وأمهاتهم اللهم بطل سحرا تسبب في مرض بدان أو سحرا تسبب في لا جسم أو سحرا تسبب في تبلد العربان أو سحرا الجنون واختلال العقول اللهم أبطل سحرا يدعو إلى حب المعاصي والشاوات أو سحرا يدعو إلى حب اتباع الهوى والملذات اللهم أنزل رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وترفع بها البلاء عنها وتنزل معها الشفاء وتشفي بها الأدوى اللهم عصمهم من الشيطان ومن كيد ومكر شياطين الإنس والجند اللهم عصمهم من الشيطان ومن عين ونظرة شياطين الإنس والجند اللهم عصمهم من الشيطان ومن سحر وحسد شياطين الإنس والجند أصل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أصل الله العظيم رب العرش العظيم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 اللهم يسر أمورا اللهم اهدي قلوبا اللهم يسر أمورا اللهم رفع البلاء وأتم الشفاء اللهم واجعلهم في حسن حصين من كل عين ونظرة وسحر وحسد وشيطان رجيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هذا دعاؤنا فاستجب